وأردّها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته اللهم وحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا أتم الصف الأول في الأول الله أكبر الله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 الضالين آمين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون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 ما آمنت قبلهم من قضية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 والين. آمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.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 سعى الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله, الله. Amen. Oh. السلام عليكم ورحمة الله السلام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 وَاتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي يَا قَوْمِ الله كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أمركم عَلَيْكُمْ ثُمَّ قضوا إلي ولا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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهؤلاء إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحمر مبين قال موسى تكونون للحق لما جاءكم أسر